شعبنا وبشعبنا هي تلتسك كالتساق القلب في عمق الجسد بجهودها في كل خير تأتلق وزراؤها لشعبهم خير السند من شعبنا وبشعبنا هي تلتسك كالتساق القلب في عمق الجسد بجهودها في كل خير تأتلق وزراؤها بهم خير السند فيها وكلهم عشق الوطن ورطيها وضميقها وذو المهن فيها وكلهم عشق الوطن ورطيها وضميقها وذو المهن ودفاعها المدني وعزمه ما وهن اعلامها مقرات الحكومة ما هوت بل واصلت بكفاءة مشوارها هي بيتنا أرواحنا فيها التقت وجميعنا بالحب نبني منارها مقرات الحكومة ما هوت بل واصلت وجميعنا بالحب نبن منارها عاشت حماس عاش بناتها هم في الشدائد أزها وحماتها عاشت حماس عاش بناتها هم في الشدائد أزها وحماتها